بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر شغلتكم المباهات والمفاخرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وما ينجيكم من سخطه حتى زرتم المقابر حتى ميتم ودفنتم في المقابر ثم رد الله عليهم فقال كلا سوف تعلمون كلا ليس الأمر بالتكاثر سوف تعلمون وعيد لهم ثم كرره تأكيدا فقال ثم كلا سوف تعلمون قال الحسن ومقاتل هو وعيد بعد وعيد والمعنى سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت وقال الضحاك كلا سوف تعلمون يعني الكفار ثم كلا سوف تعلمون يعني المؤمنين وكان يقرأ الأولى بالياء والثانية بالتاء كلا لو تعلمون علما اليقين أي علما يقينا فأضاف العلم إلى اليقين كقوله له حق اليقين وجواب لو محذوف أي لو تعلمون علما يقينا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر قال قتادة كنا نتحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت. لترون الجحيم. قرأ ابن عامر والكسائي لترون بضم التاء من أريته الشيء، وقرأ الآخرون بفتح التاء، أي ترونها بأبصاركم من بعد. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها. مشاهدة عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن ابن مسعود رفعه قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الأمن والصحة وقال قتاده إن الله يسأل كل ذي نعمة عما أنعم عليه وروي عن ابن عباس قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العبيد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم قال عكرمة عن الصحة والفراغ وقال سعيد بن جبير عن الصحة والفراغ والمال قال محمد بن كعب يعني عما أنعم عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو العالية عن الإسلام والسنن وقال الحسين بن الفضل تخفيف الشرائع وتيسير القرآن